أمين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن له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 ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكونوا من اجل ان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 سَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأُجْمِعُهُمْ فَمَن يُكَذِّبْ بِآيَاتِنَا فَأُمّ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا كَذَبْتُمْ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 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنذِرِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعَارِفُونَهَا وهو ما ربك بغافل عما تعملون الله